اه اه ادوق كده عوضين ادوق ايه دي الزلطة ايوه زلطة ادوقها بس وقللي حسيت بايه كده لما حطيتها على بقك و لسانك كان يا بوي دي علجة كلها ملحة وهو ده اللي انا عاوزه هتعمل ايه رفع لها رأسها فوق معايا كده عدشان يا ماما عدشان يا يا ماما خد يا خد يا نوح حط الزلطة دي على لسانك يال يالله نو مش عادة تعالينا يا حسن تعالينا دي هتفوقي هتفوقي يلا بس يلا يلا عشان خلاص قربنا شويه وحنرجع البيت انت قلت <تصفيق> ترجع البيت يبقى لقيت سكه سكه ايه يا بني ادم انا لازم اقولها كده عشان يبقى عندها امل بني ادم اللي بيبقى عنده امل بيقاوم اي شيء حتى المرض يلا يلا نوره النظريه <تصفيق> برضه امم انت عايز يا حسن لا ابعد عني مش عايز اشوفك عايزه مايا مايا حسن يا الله مايا لنا سامع انا سامعه يا حسن سراب كل اللي بنشوفه سراب مش حقيقي مين سراب ده انا سمعاه سمعاه عوادين مش قلت لك سراب هي كمان سمعاه زي زي ما شافت المايه والنخل انا سمعت صوت سمعت الصوت يا عوادين برافو عليك مش ممكن يا اخواننا مش معقول انا حتجنن يعني ايه يعني خلاص هنرجع يا حسن انا حسن عندنا بطل مصر في كوره الريشه سامع إلا أنا سامع يا حضرة الزابط. سامع بس حسن أكيد بس يا ترى تعرف تحدد اتجاه الصوت ده فين؟ ادخل من اليمين اللي جاي وامشي على طول مش هينفع قدامنا جبل هذا الجبل فيه ممر من تحته وممر ده حيوصلنا الفين بالزبط هيوصلنا عندهم سبني سب دراعي مش هينفع عينوها تمشي وانتي تعبانه بالشكل ده ملك شهر بيه لا بقى لما اقول حاجة حاجه لازم تسمعيها كويس بالهدوء بس بالهدوء يا جماعه انت فاهمه ولا لا ما تضرب بقى احسن اضرب يلا عشان اعاونك تشيلني وخلاص ومامشيش مش اخلاقي ان مد ايدي على بنت شاطر يا سيدي بقى سيب ايدي يا نهى يا نوه لازم تعرف انك عشان تمشي لازم لازم تستندي علينا كده ولازم تبقي في وسطنا معانا ومش معانا وبس لازم تتشالي كمان لا تشالي ايه مش هنولك انا همشي على رجلي ما تهمدي بقى اهم وصله! وصل التهامي! يلا امشي روحي له! ولو وقعت تبقى وقعته قدام حد غيري! ممكن يمدلك ايده مع السلامه خير يا سيد المعلمين! خير! <تصفيق> وانتجوا من ورايا كل الخير يا وش الخير عشان تعرف يا معلم انك معتمد على رجاله بحقي وحقيقي شنطه الفلوس كانت اخر سكتها فين عندك يا معلم عندي فين يا ما انا اللي مديها لك يا معلم ومين اللي خد منكوا الفلوس واداكو الشنطه دي انت عارف يا معلم ان الشنطه دي كانت مع حامد وبنته سناء ما هنا يا ام محمود ام محمود لا لا لا بعد الشر عليك يا معلمي هو ايه اللي حصل بالظبط الفلوس اللي في الشنطه مالها يا معلم نقصت لا مضرومه ياري مالهامحل الفلوس اللي في الشنطة فلوس بحق وحقيقي ها <تصفيق> الحمدلله عالسلامة يا نيسالون الله يسلمك مرسي <تسيق> انت بترد بالهلي هو انا ما عنديش لسان ولا التراشط لا بالعكس انا كل الحكاية انا شايفك تعبانة ومجهدة قلت ما تبكيش زيادة مرسي <تسيق> <تسيق> انت تاني الله يسلمك يا عمي اسمع انا مش عاوز اشوفك لا هنا ولا في بيتي ولا في اي حته انا موجود فيها سواء انا او بنتي انت سامع اكيد سامعك وانا اتراشت عن اذنكم مع السلامة السكة اللي تودي قطر خيرك سلام عليكم انتوا ليه هاجمتوا بالشكل ده حضرتك شايف ان من الطبيعي نتعامل مع بني ادم زي ده ازاي واللي أنا مندهش له حيجننني إنتو إزاي طلقينه كده ومن غير لجام ده مفروض يتسجن يتسيني كمان واضح إن فيه سوء تفاهم لأ مفيش أي سوء تفاهم وزعالك في حاجة أنسة نوها لأ مد إيده عليكي أزاكي في حاجة لأ بس ده إنسان متصلت وهامجي وعشوائي وفاكر أنه هو الوحيد اللي في الدنيا اللي عارف فاهم كل حاجة وشايف نفسه بطل كمان بس في الريشة للأسف هو كده فعلا كده ايه بطل ده ازاي حضرتك تقول عليه بطل انت عارف انه كان هيقردنا للموت وانت ليه حملتي المسئولية امه لا حمل مين حملت دماغي كنت المسئولية ليه بقى ان شاء الله عشان لولا حسن ووجوده معاك كان زمانك في خبر كان انت ما تعرفيش كان بيعمل ايه عشان ينقذك هو يعني هيعمل حاجة انا مش عارفها ما انا كنت معاه وعارفة وشايفة بيعملني ازاي ازاي يا نوح ما تسألهاش حضرتك أم مين امه لا الراجل بتاعنا اللي كان معاه حب من طرف تالت <تصفيق> تاني يا حسن تاني رجعت تاني للشارع عنا وانت السبب اكيد فيك حاجة غلط يا ترى الناس اللي مش عارفة تفهمك ولا مش عاوزيني يفهموك ولا يمكن انت اللي مش فاهم حاجة ها هي دي اكيد انا اللي مش فاهم حاجة وهو اللي دايما بحط نفسي في المواقف اللي زي الزفت دي بتحاسب يا بنا ادم انا كان مهلي بس ابنها ولا حتى بابنها كده عناب عن النظريه بتقول كده برضه اخصى مش قبل جاب لجاب اتفتح يا جدع انت ده ماشي نايم ولا ايه اصحى يا نايم عندك حق الله العظيم عندك حق اصحى يا نايم اصحى اسحب وشوف انت فين وهما فين ايه الزحمه دي يا عم عين النب وانت مالك ما انت لسه بتقول لنفسك خليك في حالك شفت الحلويات ايه الجبل ده كله لا وايه شايله علبه سمنه هي لوحدها زبده قشطه ايه ده يمهر أبوكي ابوك اسود يا سناء يا بنت حامد يا دي الفضيحه يا دي الفضيحة كل دي صور ليك يا سناء بنت حامد وفيين فين ده العالم كده يا سناء ليه ليه بس يا سناء عملتي كده فيا وفي ابوكي وفي نفسك ليه الله يسامحك يا سناء اشرب اشرب عناب وجاعد يحفر يحفر يحفر سمعت يحفر دي ألفين مرة وبعدين كم لحد ييده ما جابت دم يا ليش دعوة بيده أنا عايز أعرف كم بيحفر ليه ما مانا سألت نفس ذات السؤال وقال لك إيه كان عاوز يفتح لك بير عشان يزجيكي للدرجاتي وكل ما انت تفتحي عناكي وتقولي عطشانة يا حسن كانت هو عيونه تسح دموع كنت أجي أبص لعنية داريها عني لحد ما راح وجاب الزلطة اللي كلها ملح دي ده غير إنه كان شايلك على طول وخايف عليك حسن إنه بعمل ده كله عشاني وأنا حسيت إنه بشوف فيلم جوليو رميات للدرجات يا متخلف لما كنت بسمع عن حواديت الحب والعشق كنت بقول كل ده كلام سيمة إنما لما شفت حسن واللي بيعمله قلت يا ده فيلم واجعي قوي بابا يا بابا إيه يا نوح عايزه حاجه انا عايزه حسن حسن مين حسن عناب <تصفيق> يا ترى يا حسن انت فين دلوقتي وايه اللي فكرك بيه دلوقتي وشي نكد يا ابني بعيد عنك شفتي يا با الصورة؟ حلوه يا بنتي مالك يابا مفيش يا سناء بس يعني افرضي حد من اهل البلد نزل مصر بالصدفه وجه الحته دي برضه بالصدفه وشاف الصوره بالصدفه يبقى ايه اقولك بقى في الصوره ولا الصدفه في الاثنين يا بنتي يابا انا ما بعملش حاجه غلط يابا واش عرفهم بس الناس يا بنتي ليها الظاهر والكلمه في البلد بديل يعني اللي هيشوف هيقول كلمه واللي هيسمع هيقول كتير ربنا يستر بقى وما تحصلش الصدفه اللي اخرها فضيحه والحمد لله ان الصوره هنا وبس من قال كده بس يا عم ليه انتو حطينها فين تاني في مدان التحرير وفي مصر الجديدة الحمد لله بعيد وعلى الطريق الصحراوي برضو بعيد وعلى الطريق الزراعي يابا لا كده بقت بتقرب قوي وفين كمان في اول مدخل بنها هي وصلت بنها يا دي المصيبة دي ما بقتش صدفة دي بقت عمدا مع سبق الإسرار والترصد